إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تكن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أمامهم மினசிம கூலு அமிய يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ مَرَضٌ فَسَدَتْ عُمُرُهُ مَرَضًا وَلَغَمٌ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانَ 117. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون 118. ألا إنهم هم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 وَإِذَا خَلَوْا إِلَى الشَّيَاطِينِ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ أَمَّا يُسْتَهْزَأُ بِيَمُ وَيَمُدُّ غُسْطِي طَوِيلَانِ يَوْمَ مَجُون أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ وَلَنَتَّبِعَ الْغَدَا فَمَا وَرَاءَ بِحَتَّى جَارَتْهُمْ وَمَا كَانُوا